الأخت مجوري والأخت نور يسألون على السبغة الأخت مجوري تساعد عن السبغة وغير سوداء والأخت نور تساعد عن السبغة السوداء بالنسبة لي الصبغي بالسواد قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في موسم من حديث أبي زبير عن جابر بن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم رأى أبو حافة والدبي بكر وهو أبيض فقال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا هذا وجنبه السوات في قول النبي عليه الصلاة والسلام وجنبه السوات ذات32 مما فيه هل هو من المدراج من كلام النبي عليه الصلاة والسلام من كلامه غير النبي عليه الصلاة والسلام أم هو من كلامه عليه الصلاة والسلام أختلف العلماء في ذلك جاء من حديث عبد الملك عبد عن بيزُبير أجابر الأعبد الله الإدراج وجاء له متابع من حديث أيوب عن بيزُبير أجابر منا Luther أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام وأكثر وهذه من مسائل فالحفاظ في هذا قد اختلف وهي محتمل في كل الأمر وعلى كل لو قلنا بصحة ذلك فإنه أعرى والله أعلم أن النهي هنا إنما هو لكراهة التنزي وليس له التحريم والدليل على ذلك هو الاقتران في هذا أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غير هذا وجانبه السواء لو وقع لدينا أمر ونهيه فإذا قلنا أن النهي هنا للتحريم فينزم من ذلك أن يكون الأمر الوجوب أن كل من كان شعره أبيض يجب عليه أن يغيره بغير السواء فلما كان الأمر ليس للوجوب وإنما كان للأدب من أن في هذا دل على أن الأمر الأول هو الاستحباب الثاني إنما هو الكراهة ولا يغفت عن نبي صلى الله عليه وسلم فيما أعلم نص صحيح صريح في النهي عن خوضة بالسواد ومما جاء في حواصل الحمام في الحديث فالحديث معلول عندي وقد جاء عن جماعة من السلف أنهم كانوا يصبغون بالسواد قد جاء عن الحسد بن علي وجاء عن جماعة من الفقه والتي يظهر والله أعلم أن الصور بالسواد جائز بأن يفعله الـ الـ الـ الإنسان لكن يقع مع الكراهة في احوال يحرم فيها صرب السواد من ذلك ان في خلال الزوجيه لزوجته تراد ان يخطب مثلا امراه ولديه مثلا شيبه او رمى مثلا كبيره السن ويريد ان يبين مثلا صغر كذلك ايضا العكس او ان في نوع من من الغش الذي لا يجوز للانسان ان يفعله اما باب التزير العام ان نقول انه يكره لماذا قلنا يكره في هذا قد يقول الانسان من من الزين العام نقول لغرض النصي هذا ثم ايضا ان الانسان في ان شاء الله عز وجل اوجد يوجد الشيبه في ال لمقاصد وعيلا واين كان قد امر بالتغيير ينبغي أن لا يخيب عنه جانب الخبر لا يغيب عنه جانب الوقار لا يغيب عنه جانب جانب الرزانة والعقل وان لا يرجع الى الى صبوته او مثلا ما يصل منه من شيء مثلا من بعد الكبر كذلك ايضا ان الإنسان لا يعلق نفسه بطول الامن فربما بلغ الإنسان السبعين 70 او 80 او نحو ذلك او يحاول أن يجعل نفسه دون ذلك خداعا وتلبيسا وتدليسا لا ينبغي الانسان يبقي شيئا من الوقار ولهذا نقول ينبغي الانسان قدره تتجنب الخضاب بالبلبي السواد ولو خضبا فاني لا ارى انه يثب وهذا من كراهه التنزيه ولو غيره بغير البلبي الكتم او كذلك او بالحنه فان هذا من الامور الجائزه السلام عليكم والغير سوداء, سوداء من أمر مباحة. مباحه غير تغير المرا سواء الاصفر او الاشكال السلام